وَجَاعَلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا إِنَّ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُم مَّا كَانُوا خَاطِئِينَ وَقَالَتِ امْرَأَةُ فِرْعَوْنَ قُرَّةُ عَيْنٍ لِّي وَلَكَ لَا تَقْتُلُوهُ لَا تَقْتُلُوهُ عَسَىٰ أَن ولدا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون وأصبح فؤاد أمموتا فارغا إن كادت لتبذي به لولا أروبطنا على قلبها لتكون من المؤمنين وقالت لأخته قصيه فبصرت به عن جنوب وهم لا يشعرون وحرمنا عليه المراضيع من قبل فقالت, فقالت هل أدلكم على أهل بيتي يكفلونه لكم يكفلونه لكم وهم له ناصحون فردناه إلى أمه كي تقرع لها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون